ك وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين آوت الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين آوت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 أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة لله أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نطعم الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الخائضين وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حتى أَتِيْنَا اليقين فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم أن يتاصح فا منشرة كلا بل لا يخافون لآخرة كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا وَلَا بيوم بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ